يقول بناء الكعبة ودرء فتنة عظيمة الكعبة هي أول بيت بني لعبادة الله عز وجل في الأرض قال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي داري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام وقد تعرضت الكعبة للعواد التي زعزعت بنيانها وصدعت شدرانها وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرس مكة سير عارم انحدر إلى البيت الحرام فأوشكت الكعبة منه على الانهيار وكان قد أصابها من قبل حريق بسبب رأة كانت تجنبرها وكانت الكعبة رضنا فوق القامة فظرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها وحفاظا على حرمتها وقد اتفقت قريش على أن لا يدخلوا في بناء الكعبة من كسبهم إلا طيبة فلا يدخلوا فيها مهرب غي ولا بيع ولا مظلمه أحد من الناس فلما أرادت قريش هدمها تهيبوا وخافوا من أن يصيبهم أذى لأن أكثرهم شاهد ما الذي حدث لأبرهة الحبشي عندما أراد أن يهدم الكعبة فقال لهم الوليد بن المغيرة المخزومي أتريدون بهدمها الإصلاح أم الاساءه قالوا بل الإصلاح فقال إن الله لا يهلك المصلحين وأخذ المعول وشرع يهدم فقال الوليد قوموا ساعدوني فقالوا لا ننتظر إلى الغد فإن أصيب الوليد لن نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فادمنا. فأصبح الوليد من ليلته لم يصبه شيء فهدموا معه وهم يقولون اللهم إلا لا نريد إلا خيرا حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أخضوا إلى حجارة حضر كأسنمة الإبل آخذ بعضها ببعض فقام رجل من قريش ممن كاد يهدمها وأدخل عتله بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما فلما تحرك الحجر تنقصت مكه باسرها فانتهوا عن ذلك الاساس وقد اشترك سادة مكه ورجالاتها في اعمال الهدم والبناء فقسموا الكعبه وجعلوا لكل قبيله جزءا منها فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهره وكان ما بين الركن الاسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا اليهم وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم ابني عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العز بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم وقد شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه في البناء ونقل الحجارة وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك خمسا وثلاثين سنة روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبه وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل اذارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قال أرني اذاري فشده عليه فلما بلغت القبائل في البنيان موضع الحجر الأسود تنازعوا في من يضعه فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف حتى كادت الحرب أن تشتعل بينهم في أرض الحرم فهنا قامت بنو عبد الدار وقربوا جفنه مملوءه بالدم وتعاقدت هي وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في تلك الجفنه فسموا لعقة الدم فمكثت قريش على ذلك اربع ليال أو خمسا حتى ألهم الله تعالى أحد عقلائهم وهو ابو اميه بن المغيرة المخزومي والد ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها وكان عام اذن اثن رجل في قريش فقال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اول من يدخل من باب بني شيبه فرضوا وقبلوا هذا الراي جميعا صاحب العقل الكبير فاشخصوا ابصارهم إلى باب المسجد واشرأبة الأعناق إلى من يا ترى يكون هذا الداخل فإذا به الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الله سبحانه وتعالى أرسله ليخلص قريشا من هذا الشر المستطير فلما رأوه قالوا هذا الامين رضينا هذا محمد فلما انتهى اليهم اخبروه الخبر فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اعطاهم الحل العظيم فقال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فاتي به فاخذ الحجر الاسود فوضعه فيه بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيده الشريفة ثم بني عليه وهكذا درأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب عن قريش بحكمة ليست فوقها حكمة وكانت مقدمة درئه للحروب والشرور على الشعوب والأمم بعد النبوة بحكمته وتعاليمه ورفقه وتلطفه في الأمور والإصلاح بين الناس فيكون رحمة للعالمين كما كان رحمة للمتخاصمين والمتحاربين في قوم بسطاء أميين ضيق النفقة الحلال ومع جهد قريش في بناء الكعبة فقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن اتمام البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام فاضطروا إلى أن يقتطعوا منه قطعة من جهته الشمالية وبنوا على هذا الجزء الذي احتجزوه جدارا قصيرا للإعلام أنه من البيت وهو ما يعرف بالحجر وكان ارتفاع الكعبة تسعة أذرع على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وكان لها بابان باب شرقي وباب غربي ليدخل الناس من باب ويخرجوا من الباب الآخر فلما بنتها قريش زادوا في ارتفاعها تسعة أذرع أخرى واقتصروا على باب واحد ورفعوا بابها عن الأرض فصار لا يصعد إليها إلا على سلم ليدخلوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها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 سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم قلت فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت به منفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد واحد اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا اثنان وفيه تألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب ثلاثة وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة أربعة وفيه أن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة خمسة وفيه حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة ستة وفيه حرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية ظلت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البعثة حياة فاضلة شريفة لم تعرف له فيها هفوة ولم تحص عليه فيها زله لقد شد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوطه الله تعالى بعنايته ويحفظه من أقذار الجاهلية لما يريده له من كرامته ورسالته حتى صار أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال حتى صار معروفا بالأمين صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال الله تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ألم يجدك يتيما فآوى وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه عليه السلام ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذا قومه بعد أن ابتعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة من عمره هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان وكل ذلك بقدر الله تعالى وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم فاختار الله تعالى له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأمصار من الأوس والخزرج كما أجر الله تعالى سنته على الوجه الأتم والأكمل فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين وكل هذا من حفظ الله تعالى له وكلاءته وعنايته به صلى الله عليه وسلم بغضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاصنام ونشأ صلى الله عليه وسلم سليم العقيدة صادق الإيمان عميق التفكر غير خاضع لترهات الجاهلية فما عرف عنه أنه سجد لصنم قط أو تمسح به أو ذهب إلى عراف أو كاهن بل بغض إليه عبادة الأصنام والتمسح بها روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة أي خديجة والله لا أعبد اللات والله لا أعبد العزة أبدا قال فتقول خديجة رضي الله عنها خل اللات خل العزة ولما لقي بحيرا الظاهب قال له بحيرا أسألك باللات والعزة إلا أخبرتني عما أسألك عنه وكان بحيرا سمع قومه يحلفون بهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني بحق اللات والعزة شيئا فوالله ما شيء شيئا بغض بغضي لهما. وروى النسائي في السنن الكبرى بسند قوي عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة يتمسح بهما المشركون إذا طافوا. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه. فلما مررت مسحت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح. قال زيد فطفن فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون فمسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه ألم تنهى قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب مستلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه بغض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر وكذلك بغض إليه صلى الله عليه وسلم قول الشعر فلم يعرف عنه انه قال شعرا او انشا قصيده او حاول ذلك لان ذلك لا يتلائم ومقام النبوه ولم يكن الشعراء بذوي الاخلاق والسيره المرضيه فلا عجب ان نزهه الله سبحانه وتعالى عن الشعر والرسالة تقتضي انطلاقا في الأسلوب والتعبير والشعر تقيد والتزام وصدق الله تعالى حيث يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له ومع هذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يتذوق ما في الشعر من جمال وحكمة وروعة ويستنشده أصحابه أحيانا ولا عجب فهو القائل صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وان من الشعر حكمه وهو القائل لحسان بن ثابت رضي الله عنه اهد المشركين فان جبريل معك لم يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمرا ولا قرب من فاحشه ولم يشرب خمرا قط صلى الله عليه وسلم ولا اقترف ولا انغمس فيما كان ينغمس فيه أهل حين حينئذ من اللهو واللعب والميسر ومصاحبة الأشرار ومعاشرة القيام على ما كان عليه من فتوة وشباب وشرف ونسب وعزه قبيلة وكمال وجمال وغيرها من وسائل الإغراء ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك وهو كبير ويعده من نعم الله تعالى عليه وعصمته له فقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر قلتاهما عصمن الله منهما قلت ليلة لفتن كان معي من قريش باعلى مكة في غنم لاهلنا نرعاها ابصر لي غنمي حتى اسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان قال نعم فخرجت فلما جئت ادنى دار من دور مكه سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير قلت ما هذا قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فلمت، فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت فأخبرته ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت فقلت ما فعلت شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى اكرمني الله بنبوته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة مع الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس بعرفات قبل أن يوحى إليه وذلك من توفيق الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ولا يصنع ما تصنع قريش من عدم وقوفها مع الناس بعرفات ووقوفها بالمزدلفة فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فدخلت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالأمانة وكان صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس وأماناتهم لا يأتمنه أحد على وديعه من الودائع إلا أداها له ولا يأتمنه أحد على سر أو كلام إلا وجده عند حسن الظن به فلا عجب أن كان معروفا في قريش قبل النبوة بالأمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق وكان الصدق من صفاته صلى الله عليه وسلم البارزه شهد له بذلك العدو والصديق ولما بعثه الله تعالى الى الناس جميعا وأمره ان ينذر عشيرته الاقربين صار ينادي بطون قريش فلما حضروا قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط ولما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان بن حرب وكان لم يزل مشركا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا فقال هرقل فقد عرفت أنه لم يكن ليبع الكذب على الناس ويكذب على الله قال أحمد شوقي رحمه الله بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء يا من له الأخلاق ما تهو العلا منها وما يتعشق الكبراء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء ذانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولا للرحم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كله وصولا للرحم عطوفا على الفقراء وذوي الحاجة ويقر الضيف ويعين الضعيف ويمسح بيديه بؤس البائسين ويفرج كرب المكروبين وقد وصفته بهذا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في بدء الوحي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق ومن هذا العرض الموجز نرى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيتة كانت أمثل حياة وأكرمها وأحفلها بمعاني الإنسانية والشرف والكرامة وعظمة النفس ثم نبأه الله تعالى وبعثه فنمت هذه الفضائل وترعرعت وما زالت تسم فروعها وترسخ أصولها وتتسع أفياؤها حتى أضحت فريدة في تاريخ الإنسان في هذه الدنيا إن هذه الحياة الفاضلة المثلى، لمن اكبر الدلائل على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم فما سمعنا في تاريخ الدنيا قديمها وحديثها أن حياة كلها فضل وكمال وهدى ونور وحق وخير كحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعهن في تاريخ البشر أن شخصا يسمى على كل مجتمعه وهو يعيش فيه وينشأ مبرأا من كل نقائصه ومثالبه وهو نابع منه ولا أن نورا ينبعث من وسط الظلمات ولا طهارة تنبع من وسط أذناس وأرجاس ولا أن علما يكون من بين جهالات وخرافات اللهم إلا إذا كان ذلك لحكمه وامرا جرى على غير المعهود والمألوف وما ذلك إلا لاعداد النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة قال البوصيري كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليوتومي قال ابن إسحاق في السيرة فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكله ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجلاً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 وقال القاضي عياب وكان صلى الله عليه وسلم مجبولا عليها أي الأخلاق الحميدة في أصل خلقته وأول فطرته لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى والذي لا ريب فيه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا ومن الخيانة والكذب والسكر والسجود لوتن والاستقسام بالأزلام ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان وكشف العورة فلم يكن يطوف عريانا ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة بل كان يقف بعرفه وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تابعة لأنه كان لا يعرف ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم وقال الدكتور محمد أبو شهبه رحمه الله تعالى لقد قرأنا سير الحكماء والفلاسفة والعباقرة والمصلحين وأصحاب النحل والمذاهب قديما وحديثا فما وجدنا حياة أحد منهم تفلو من السدود عن الفطرة السليمة والتفكير الصحيح والخلق الرضي إما من ناحية العقيدة والتفكير وإما من ناحية السلوك والأخلاق وغاية ما يقال في أسماهم وأذكاهم كفى بالمرء نبلا أن تعدم عيبه حاشا الأنبياء والمرسلين فقد نشأهم الله سبحانه وتعالى على أكمل الأحوال وعظيم الأخلاق وقد بلغ ذروة في الكمال خاتمهم وسيد البشر كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قلق غامض وعدم ترقب لنبوة أو رساله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه قلقا غامضا لا يعرف مصدره ولا مصيره وما كان يخطر بباله لحظه ما الله مكرمه به من الوحي والرساله ولا يحلم بذلك في يوم من, من الايام يقول الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا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 وما كنت ترجو أَن يلقى إليك الكتاب إلا رَحْمَةً من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يَسْتَشْرِفُ للنبوة ولا يحلم بها وإنما كان يرهم الله تعالى الخلوة للعبادة تطهيرا وإعدادا روحيا لتحمل أعداء الرسالة ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف للنبوة لما فزع من نزول الوحي عليه ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رأها في غار حراء، ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد نزول الوحي عليه مرة ثانية بعد فترة الوحي وكان من حكمة الله تعالى وتربيته أن نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب فكان أبعد عن تهمة الأعداء وظنة المفترين وإلى ذلك أشار القرآن الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وقد نقضه القران الكريم بالاميه فقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل ارهاصات المعفاه حجب الشياطين عن استراق السمع عند قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها ترموا بالجن فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَن تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى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 عرفت أنها إنما منعت من السمع قبل ذلك لأن لا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله تعالى فيه لوقوع الهجة وقضع الشبهة فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين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 ورجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهر قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاب فهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء قال فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الآية فأنذر الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه الآيات وإنما أوحي إليه قول الجل وأخرج الإمام الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح على شوط الشيخين ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن يستمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرة فيكون ما سمعوا حقا وما زادوه باطلا وكانت النجوم لا يرمى بها قول ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب فاشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث جنوده فإذا هم من صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض قال الإمام السهيلي ذكر عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا الرمي بالنجوم أكانك الجهلية؟ قال نعم ولكنه إذا جاء الإسلام غلوا وشدد وفي قوله تعالى وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ولم يقل حرست دليل على أنه كان منه شيء فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت حرسا شديدا وشهبا وذلك لينحسم أمر الشياطين وتخليطهم ولتكون الايه ابين والحجه أقطع وإن وجد اليوم كاهن فلا يدفع ذلك بما أخبر الله به من طرد الشياطين عن استراق السمع فإن ذلك التغريبة والتشديد كان زمن النبوة ثم بقيت منه أعني من استراق السمع بقايا يسيرة بدليل وجودهم على النذور في بعض الأزمنة وفي بعض البلاد وقال الحافظ الفتح وأما قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصبا فمعناه الشهب كانت ترمي فتصيب تارة ولا تصيب تارة أخرى وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد، لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه فيكون متجدد دوام الإصابة لا أصلها وأما قول السهيلي لولا أن الشهاب قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى فجوابه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب ثم لا يباري المختاطف بالإصابة لما طبع عليه من الشر هل انقطع هذا الرمي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا فإن قيل إذا كان الرمي غلظ وشدد بسبب نزول الوحي فهل انقطع بانقطاع الوحي أي بموت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فالجواب يأخذ من حديث الزهري المتقدم ففيه قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حمله العرش قال فيستخبر بعض أهل, أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم فيأخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى بأمره إلى الملائكة فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد البعث لم ينقطع طمعهم في السراق السمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بما بعده؟ وقد قال عمر رضي الله عنه لغيلان ابن سلمة رضي الله عنه لما طلق نساءه إني لا أظن الشيطان فيما يسرق من السمع. سمع بموتك فقذفه في نفسك فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقصدون السماع الشيء مما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف أحدهم بخفة حركته خطفه فيتبعه الشهاب فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فأتت والا سمعوها وتداولوها وهذا يرد على قول الإمام السهيلي المقدم ذكره وهم ابن إسحاق وابن سعد قلت ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن اسلام الجن والتقاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن لأول مرة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وهذا فيه نظر قال حافظ المكثير رحمه الله تعالى ذكر محمد بن إسحاق في سيرة قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن اللهم إليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخره قال فلما انصرف عنهم بات بنخلق فقرأ تلك الليله ليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين وهذا صحيح ولكن قولوه إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ثبت عباس وقال الحافظ للفتح والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء من استراق الجن السمعة دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوي وإنذار الوحي إلى الأرض فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلموا ثم تعدد مجيئهم حتى في المدينة وقال في موضع آخر بالفتح والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم في أول البعثة النبوية فتكون قصة الجن متقدمه من أول المبعث وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد مما وقفت على كلامهم في شرح هذا الحديث حديث ضعيف وأما ما الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ما في إذاوتك أو ركوتك قلت نبيذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمره طيبة وماء طهور فتوضأ منه فهذا الحديث ضعيف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد ليلة لقائه بالجن أول مرة قال الحافظ الفتح هذا الحديث أطبق علماء السلفي على تضعيفه قلت وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عليه بن مسعود رضي الله عنه أنه لم يشهد ليلة الجن مع رسول صلى الله عليه وسلم أول مرة ولفته قال على القمة قلت لبن مسعود رضي الله عنه هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ فقال ما صاحبه منا أحد ولكن قد فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير ما فعل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان وجه الصلح أو قال في السحر إذا نحن به من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فذكروا الذي كانوا فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني داع الجن فأديتهم فقرأت عليهم قال ابن مسعود رضي الله عنه فانطلق بنا فأراني آثارهم وآثار نيرانهم تعدد وفود الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم فما تعدد وفود الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين جاءوا اولا كان سبب مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب وسعوا مجيء الذين في قصة ابن سعود إن أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة وهو من أقوى الأدلة على تعبد القصة فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد هزرة والقصة الأولى كانت عقب المبعث إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نقاكم بخير على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصعبه